ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليفترون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 لا يستقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ